Yeah. be best for يا لحظات تحسبي في العالم يا ملكي الوطن يامر المنظر يديد يا لكني افضل موسى لكني افضل موسى لكني افضل موسى لكني افضل وما يا لي ودموعي حي فتجه نبكي ونحفرقا على الحبوب خاطري من شرعني يا ولعفا انسى يا ملكي شاهد خدك يا ضوى عبر ما بينمحى في الرياض ونقول من علاني ونسي حي مشكي فابن طارق وسطك هوك مشكي منك يا رب راحتي اصبر ونقول نمشي لي تجادي في ما حرام وانا ما قهر ضام نسمع حول اسود في اي الصبان بعد ما الصبان اوي العهد الموفق وحنا فا وبلغ الضم لا تسمع اللي عزاك له اليوم تحبيك ليتوا عجايه ترايف اشتقتيني قد على الدوام الله اكبر مني يا ابو انشك بغداد عيال نعتاد كل صحبه لعوبيا الشعر ومضار وتواشق من هاتوا ونعرف صاحبه والياقوت توسعت وسعت سجن منها والكث دم أوجع من الشمع أضيها ما تسمع ركبها والخمراب سجها ويني يا مزهو البيضة ونساء تغادر المدار ثاني كف قلما بحشو على عيونك لانا وعليك نجمعنا خطقوا من جربوا قالوا ما دامت هيا لو كانت توم للقدام لو كان الشمت كنت ما تطادي ممشركا قلت عني بحال روحي ونالي لك كهدام نخطع ونقف للقدام ونبايعليك عليك. فيه. يا شرجل وقم اه مصدر خطري كان يدوزك مرضا حكام وحنب ما بيدي من دين وكب مولايا يجود بالشفاق اه مصدر بلا حساب وانا كامي عليلي نبسنا فيها نقضي وسيلي نطلب من عد في القرار يجمع بي أفزيلي كل بني رشق الهداف مني الخضوط خطي بيا فيا ملكي أباده وعلى أمام أفنك حالي نحيل صف مرسوم ع المنظم لو صبت نعيد لي حالي وانا هدي بالأفهام نعفض ونشير في الكمام فأسا يقضر خاطر ونقل ونسوع ونشرفه مالك ما فات فيك تم جاد ولا رغبة ولا دمام يا سبع سير كرشان قاد ربي منشباني وصنية شعر الوربان قاد ربي من بلاني بليم غلع في فعام حسا في كراط عام الضمرا يرشق منهجر تكشف